نفسات بنام الذنوب وكن أرب من الله كل لحظة وكل سنة أكون بقلبي معاه وبأراضي وهو راضي عني يوم ملآه نفس توبنا من ذنوب وكن قريب الله كل لحظة وكل سنة أكون بقلبي معاه وبأراضي وهو راضي عني يوم ملآه مشتاء وللؤى آه أو عشماً قوي في الدعاء من عرفه رحمن رحيم مشتاء وللؤى والوجه الكريم آه أو عشماً قوي في الدعاء من عرفه رحمن رحيم بدعيكم بثمن القبول كل خير دعاك بالرسول بدعيكم بثمن كل خير دعاك بالرسول ومهما عدنا للمعاصي افضل برض يا رب نفساتوبنا من الذنوب أكون أريب من الله كل لحظة وكل سنية أكون بقلبي معاه وبأراضي وهو راضي عني يوم الآن